اهذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا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 وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس اشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبا ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم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 إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة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 جئنا الذين ينهون عن السوء ان جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون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 إن ربك لسريع العقاف وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعنهم يرجعون وَلَكِنَ الَّذِينَ يَفْهَمُونَ بَعْدُ خَلْفُ وَارِثُ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضًا هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُونُوا عَنَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِنُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذِ تَقَنَّى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أن وإنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني ادَمَ مَعَ ظُهُورِ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غافلين.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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فسلخ منها فسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 هم الغافلون الله أكبر الله أكبر